إنما يريد الله ليذهب بقمرك سأل ما البيت في عيط وهو سأزل البيت ويطهركم تطهيرا إنما يريد الله ليذهب جزاء للألب أيسي